بأن الله يرى كلا لإن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعوا ناديه سندعوا الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب